Book 2 15 15 Hedelmia ja elintarvikkeita. Ätimar wal mawad al ghidha'iyya. Al Minulla on mansikka. معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. منو اللان ميلوني. معي حبة كيوي وشماما. معي حبة كيوي وشماما. منو اللان آبل يا كريببي. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة غريب فروت. منو لا أنومنا يا مانجو؟ معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. منو لا أنبانان يا أناناس؟ معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Minä teen hedellä salaattia. Äna salatata fakiha. Äna saltat salta Minä syön pahtoleipää? Äna kitaata tost. Äna äkul tost. Minä syön pahtoleivän voin kanssa. Äna äkulu tost. مع زبدة. أنا أكل قطع قطعة توست مع زبدة. فوين أنا أكل قطعة تاوت مع زبدة ومربّة. انا أكل قطعة تاوت مع زبدة ومربّة. ميناسو أكل. Sandawich Anna aikoo sandwich. Minä syön kerrosvoileivän voin kanssa. Anna sandwich, sandwich Minä syön ja tomaatin kanssa. Anna Minä syön kerrosvoilevan voin ja tomaatin kanssa. Anna aikoo Sandwich bil syön أنا أأكل سندويش بالمرجرين والطماطم. ما تاريد سملي بياريسيا؟ نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. ما تاريد سمك على بيهفة؟ نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك. Me tarvitsemme pizza e نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. Mita me ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten. Nehtäjü ilä jazar wa tomatim lishuraba. Nehtäj ilä jazar wa tomatim Missä on supermarketti? Aina supermarket? supermarkett Aina السupermarket? Weppisivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.